بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 يَغْرُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بلقاء ربهم لَكَافِرُونَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَ نَأَمُكُمْ بِاللَْلِ وََّهَارِ وَبَتِ غَاءُكُمْ مِ فَظْلِ إِ فِي ذَِكَ لآيَاتِ لقوم يسمعون وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ بَرَأَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقَنَٰكُم ۖ فَأَنتُمْ فِيهِ سواء فخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتقلون سبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذَلِكَ خَييرون للَّذينَ يريدونَ وَجَهَذ اللهِ وَأُلَائِكَهُ بُمُ فيِي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 كان اكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يوم اذ يصدعون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 وَمِنْ آياتِهِ أَ يُْرسِل ال الرِي حَمُ بَشرّرَاتِ وَُذيقَكُمْ مِ الرَّحمَتِهِ وَتَجرِيَ الفُكُ بِأَممررِهِ وَتَبتَُوا مِنْفضَضلِهِ وَلاعََّكُم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 اللَّهُ الذي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ قِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولا ان ارسلنا ريحا فراووه مصفر لضلوا من بعده يكفرون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 الله الذي خَلَقَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة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 وَقَاَّ نَأُوتُ الْعِلمَ وَالْإِمَانَ لَ قَدْ لَ بِسْتُم فِي كِتابَابِ اللَّهِ إِلَ يَوْمِ الْ البَعْثِِ فَهَاذاَا يَْمُِبَعْسِ وَلََّكُم كُتُمْ لَا تَعلمُون فَيَوْمَئِذٍ لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّ أنك لا يوقنون